بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا يَمِينٌ بِنَفْسٍ لَوَّامَةٍ وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسٍ لَوَّامَةٍ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عظامة بلقادرين على أن نسوي بنانا. بلاقادرين على أن نسوي بنانا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة؟ يسأل أين يوم القيامة؟ فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخفف القمر. وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ كلا لا, لا وزب إلى ربك يوم إذن المستقر إلى ربك يوم إذن المستقر ينبه الإنسان يوم إذن بما قدم وأخر ينبه الإنسان يوم بل الإنسان على نفسه بصيره بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذيره ولو القى معذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فت تابع قرآن فإذا قرأناه فتابع قرآن ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العادلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة, وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها نظرة، ووجوه يومئذ باسرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أي يفعل بها فاقرة، تظن أي يفعل بها فاقرة. كلا اذا بلغت التراقي كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق ووَنَّ انه الفراق وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَتِ الساقُ بِالساقِ وَالْتَفَتِ الساقُ بِالساقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاقِ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 ذهب إلى أهله يتمط أو لا لك فأولا أو لا لك فأولا ثم أولا لك فأولا ثم أولا لك فأولا يحسب الإنسان أي يترك سدا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 ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر علا الموتى أليس ذلك بقادر على